ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأعتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا توب آبائنا إنكم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكوا اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا